نورنا بالشرائع و ا ل أ ح ك ا م بين لنا الحلال والحرام ارتضى لنا دين ا ل إ س ل ا م و أ ح ك م ه ب أ ح س ن نظام و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول ا ل إ س ل ا م وعلى آ ل ه وصحبه ومن على شرعه مستقام عباد الله إ ن إ ق ا م ة مجتمع فاضل وبناء أ م ة ر ا ش د ة و ص ن ا ع ة أ ج ي ا ل و ا ع ي ة و إ ي ج ا د شعوب ر ا ق ي ة م ت ح ض ر ة أ م ن ي ة تراود ا ل س ا س ة والمفكرين بل هو حلم يخالج العلماء والمختصين وفي سبيل ذلك اتخذوا سبل شتى ومناهج ك ث ي ر ة يستند أ غ ل ب ه ا إ ل ى قوانين و ض ع ي ة و إ ل ى فلسفات أ ر ض ي ة و إ ل ى آ ر ا ء ب ش ر ي ة بل وحتى إ ل ى نظريات ك ف ر ي ة عياذا بالله و ا ل إ س ل ا م أ ح ا ط المجتمعات بسياج عظيم منع الجرائم وحذر الفواحش و ا ل آ ث ا م ص ي ا ن ة للمجتمع وحفاظا على ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه يهدف إ ل ى إ ي ج ا د ش خ ص ي ة م س ل م ة ق و ي ة في صحتها وعقلها وجسمها ونفسها وفكرها ولكن الناس لما فارقوا حل ا ل ق ر آ ن و ش ر ي ع ة الله ك ا ف ي ة و ه ا د ي ة ف إ ن ه ا لا ي أ ت ي ه ا الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من عزيز حميد ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر فاتبعها ولا تتبع أ ه و ا ء الذين لا يعلمون إ ن ه م لن يغنوا عنك شيء من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى و ر ح م ة لقوم يوقنون ولكم في القصاص ح ي ا ة يا اولي ا ل أ ل ب ا ب منع ا ل إ س ل ا م ا ل س ر ق ة ل أ ن فيها عبث ب ا ل أ م و ا ل واعتداء على الحرمات واختراق للخصوصيات ف أ ن ز ل فيها حكما رصينا و آ ي ة م ح ك م ة والسارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فلولا عزته لما حكم هذا الحكم ولولا حكمته ا ل ب ا ل غ ة في أ ن مثل هذه ا ل أ ح ك ا م هي التي تقيم ع و ج ا ج المجتمعات لما شرع الله عز وجل ذلك ومنع الاعتداء على ا ل أ ع ر ا ض ب ا ل أ ق و ا ل فجعل حد ا ل ق ذ إ ن الذين يرمون المحصنات ثم لم ي أ ت و ا ب أ ر ب ع ة شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم ش ه ا د ة أ ب د ا و أ و ل ئ ك هم الفاسقون ومنع الاعتداء على ا ل أ ع ر ا ض ب ا ل أ ف ع ا ل حتى لا يعبث بالشرف وتهتك ا ل ف ض ي ل ة ويتعدى على أ ع ر ا ض ا ل آ خ ر ي ن فقال سبحانه وتعالى و ا ل ز ا ن ي ة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما م ئ ة جلده ولا ت أ خ ذ ك م بهما ر أ ف ة في دين الله إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ثم منع ا ل إ س ل ا م الخروج على القانون الاجتماعي ل ل أ م ة فمنع ا ل ر د ة فمن أ س ل م و أ ر ا د أ ن يرتد ى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 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم ثم منع ا ل إ س ل ا م الخمره وهي موضوع حديثنا بعد هذه ا ل م ق د م ة عن أ ه د ا ف الحدود فكثير من الناس ينظر إ ل ى الحد ف ت أ خ ذ ه ا ل ر أ ف ة وتشده ا ل ع ا ط ف ة تجاه الجاني ولا ينظر إ ل ى فعل الجاني و إ ن التعاطف مع ا ل ج ن ا ت في م س أ ل ة الحدود تنفي ق ا ل إ ي م ا ن و إ ن م ا تنفي ت كمال ا ل إ ي م ا ن وتقتضي أ ن هذا متعاطف مع الجرائم التي ينبغي أ ن يتنزه منها ويطهر منها المجتمع ويسمو الناس, ويسمو الناس افرادا وجماعات قال تعالى في ا ل س ر ق ة نكالا من الله أ ر ا د الله النكال وفي ذلك نكال وبعض الذين لم يخلق البشر يريد قانونا بغير قطع اليد في ا ل س ر ق ة وذلك اعتداء واعتراض على ش ر ي ع ة الله يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع الصغير من حالت شفاعته دون حد من, حد من حدود الله مضاد لله في أ م ر ه فما بالك من أ ط ل ه ومن منعه ومن دعا إ ل ى غير ذلك هذا هذه مضاده للحدود والذي نفسي بيده لو سرقت ف ا ط م ة بنت محمد لقطع محمد يدها إ ن ه لا يجامل في الحدود ولذلك قال تعالى وليشهد عذابهما أ ر ا د الله العذاب قال الله عذاب وسماه عذاب وذلك مقصود ومرعي ل م ص ل ح ة المجتمع و ل م ص ل ح ة ا ل أ م ة بل حتى و ل م ص ل ح ة من يقام عليه الحد حتى ولو كان رجما ب ا ل ح ج ا ر ة أ ن ت تنظر أ ن هذا فيه نوع من أ ن و ا ع ا ل ق س و ة فيتنادى أ ه ل حقوق ا ل إ ن س ا ن و ع ل م ا ن ي أ م ت ن ا الذين وصفهم ا ل ق ر آ ن ولا أ ج د لهم وصفا أ ب ل غ من قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما إ ن الذين يروجون للخمور في ج ا م ع ة الخرطوم في دار الاتحاد يريد و ن الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما إ ن ا ل إ س ل ا م فيه من ا ل ر ح م ة والحرص على المجتمعات ولكنك ت أ م ل جانيها ينتهك عرض رجل غاب في عمله فخلفه على ا م ر أ ت ه في داره أ و و ع د ه ا في ك ف ت ي ر ي ا بالموبايلات أ و لقيها في وكر من ا ل أ و ك ا ر عرض وربما حملت منه سفاحا والجرائم تولد الجرائم ف إ م ا أ ن يقتل الجنين قبل أ ن يتم ا ل ا ر ب ع ة أ ش ه ر وفي ذلك اعتداء و إ م ا أ ن يربي الرجل من ليس ولده يظنه من ولده فيطلع على عورات هذا الولد على عورات أ خ و ا ت الرجل المسكين باعتبارهن عماته وهن لسن ا بعماته هل ترى ج ر ي م ة أ ب ش ع و أ ف ظ ع في حقوق الوجدان وفي حقوق ا ل ع ا ط ف ة وفي حقوق ا ل أ م ة وفي حقوق المجتمع أ ش د من ذلك ل أ ن تزني ثلاثين ا م ر أ ة لا تزني ح ل ي ل ت جاركه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كسر ل أ م ا ن المجتمع و ل س ل ا م ة الناس ولذلك أ ن ت تنظر إ ل ى رجل قد تزوج ب ا م ر أ ة وتطلع إ ل ى غيرها و ا م ر أ ة معها أ ب ن ا ء ومعها زوج ومعها فراش ومعها أ س ا س ا ت في البيت تتطلع إ ل ى غير زوجها ما هو الحكم المناسب لذلك أ ت ر ى أ ن الرجم ب ا ل ح ج ا ر ة والموت موت الكلاب حتى هذا يضر بالجاني أ و لم يضر بالرجل المسكين أولم م م تضر ت ج ع ه او أ لم تخون قيمها أ و لم تدنس شرفها أ ي شيء تريدون يا أ ي ه ا الناس إ ن ه ا أ ح ك ا م الله ومن طعن في أ ح ك ا م الله ارتد وخرج عن م ل ة ا ل إ س ل ا م قولا واحدا اانتم أ ع ل م ام الله إ ن الذي خلق العباد أ ر أ ف بهم و أ ر ح م بهم منكم قضاء السارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله أ ر ا د الله نكال و ل ي ش د عذابهما سماه ا ل ق ر آ ن عذاب وذلك مقصود ولا ت أ خ ذ ك م بهما ر ا ف ة في دين الله أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن ن ا باسم ا ل ح ض ا ر ة في جامعتنا التي هي تسمى وتعتبر من أ ر ق ى جامعات السودان على ا ل إ ط ل ا ق فيها ص ف و ة يتمثلون في اتحاد يقود هؤلاء الطلاب ي أ ت ي في دار الاتحاد باسم ا ل ث ق ا ف ة و ح ر ي ة ا ل ث ق ا ف ة بخمور ب ل د ي ة باعتبارها جزء من التراث ت ع ر ض في دار اتحاد ج ا م ع ة الخرطوم فعلى ذلك نشاذ من أ ب ن ا ء جنوب جبال ا ل ن و ب ة و أ ن ا أ ع ل م جبال ا ل ن و ب ة وما فيها من قيم وما فيها من أ خ ل ا ق وقد زرتها ق ر ي ة ق ر ي ة ووقفت على الجبال فوجدت إ ن س ا ن ا راقيا محب للدين متعطش ل ل إ س ل ا م تمتلئ بهم المساجد يخافون الله أ ر س ل و ا وهم رعاه ومزارعون أ ب ن ا ء ه م ط ل ي ع ة م تتثقف ف إ ذ ا بها تدخل ا ل ج ا م ع ة وتتلطخ ب أ ج ن ا س ا ل ع ل م ا ن ي ة و أ ر ج ا س الضلال فإذا بها تسيء إلى هذا وذلك بها جامعتها وإلى شعب السودان وإلى في جبال النوبة أن جزء من التراث وشربوا ثملوا شعب شعوبهم تسيء في وإلى وإلى يقولون حتى جزء من وسكروا أن أرسلوا كله ث ق ا ف ة ماذا يريد هؤلاء من أ م ت ن ا أولم و ي ج د اولم من م الثقافة إلا ثقافة ا ل خ ر أ و يجدوا من التراث إ ل ا تراث السكر والهذيان واللعب والعبث والضلال والتيه والله لقد ذهلت أ ي م ا ذهول ولكن إن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الذي نعايشه إ ن ه ا حريات مكذوبه و إ ن ه وإنه ا ث ق ا ف ة م ا ف و ن ة ض ا ل ة م ن ح ر ف ة عن ه ذ ي ربها سبحانه وتعالى لحد من حدود الله يعمل به في ا ل أ ر ض خير للناس من مطر أ ر ب ع ي ن صباحا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم حد من حدود من الله يعمل به في ا ل أ ر ض خير للناس من مطر أ ر ب ع ي ن صباحا ولذلك هذه, هذه نتيجه ط ب ي ع ي ة أ ن تغيب الحدود و أ ن تظل أ و ر ا ق في المحاكم فلا يقام شرع الله ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون ل أ ن ه م استعاضوا شرعا دنيئا وقانونا وضيعا على ش ر ي ع ة الله ا ل س م ا و ي ة الطاهره ا ل م ح ك م ة التي فيها صلاح الناس إ ن ا ل ش ر ي ع ة لا تسعى إ ل ى التجريم ولكن ما بالوك بي شباب هم مثقف ا ل أ م ة هم ص ف و ة المجتمع هم خ ل ا ص ة الجامعات وفي ا ل خ ل ا ص ة يفترض أ ن يكون من على ق م ة الاتحاد واعيا ومدركا ومستوعبا ويؤسفني أ ن أ ق و ل إ ن هذا الاتحاد فيه أ ح ز ا ب ي م ي ن ي ة فيه حزب ا ل أ م ة وفيه حزب الاتحاد الديمقراطي وفيه ا ل ج ب ه ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة الشيوعيون وفيه ن ا ص ر ي و ن وفيه جزء من جون ج ر ن تنظيم الاي ا ف هؤلاء ما وجدوا أ ن ا لا أ ع ي ب الاي ا ف ولا أ ع ي ب الناصريون ولا أ ع ي ب الشيوعيون ولكني أ ع ي ب الاتحاد الديمقراطي و أ ع ي ب حزب ا ل أ م ة بطلابه أ ن يساء إ ل ى قيم المجتمع إ ن المهدي أ ق ا م ثورته رحمه الله تعالى من أجل محمد أحمد محمد اجل ل م من ه د ي أ حد واحد من الحدود وزنا ظهر وتفشى ف أ ق ا م ث و ر ة و ج ه ا د ف إ ذ ا بهؤلاء يتحالفون مع الشيوعيين ويقيمون في داء الاتحاد بل أ ر ا د و ا أ ن يروجوا ل ل ن ص ر ا ن ي ة بل لما قدم اليهم ميثاق واخرج الاتحاد بيانا تناقشوا حول بسم الله الرحمن الرحيم ف إ ذ ا بهم يعرضون بسم الله ل ل ت ص و ي ر والتصويت يقرر أ ل ا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ل أ ن في ذلك استفزاز لمشاعر ا ل آ خ ر ي ن في بلد أ غ ل ب ه مسلمون م في ج ا م ع ة أ غ ل ب من فيها مسلمون ما هذه التراهات ما هذه التناقضات هل هذا مؤشر لماذا سوف يحصل بعد اتفاق السلام وقدوم ج و ن ج ر ن ح ق ي ق ة إ ل ى بلادنا هل هذا مؤشر من المؤشرات ما هذا العبث وما هذا الضلال و ا ل ت ي لا يكتبون بسم الله ب ا ل ت ص و ي ر ونفس الاتحاد يعرض فيلم عن المسيح عليه السلام باحتبار الحرية الشخصية وحرية الأذيان وحرية وهم نفسهم لو تبنى بعضهم فيلما إ س ل ا م ي ا أ و برامج إ س ل ا م ي ة قالوا طالما هؤلاء يقدموا نسمح لهؤلاء يقدموا أ و أ ن يقدموهم كان هذا يمكن أ ن يكون مقبولا ولكنها د ع و ة م ش ب و ه ة تريد أ ن تمنع ا ل إ س ل ا م و أ ن تحارب الدين ولكن ذلك لا يكون أ ب د ا حتى ولو تخلى الناس عن الدين ف إ ن الله يقول و إ ن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ف إ ذ يكفر بها هؤلاء فقد وكنا ل بها قوما ليسوا بها بكافرين تراث جبال ا ل ن و ب ة الخمور ح ض ا ر ة اتحاد جامعه الخرطوم العرج و ا ل م ر ي س ة يا له من اتحاد ناجح حل مشكلات الطلاب وقضى على مظاهر الفساد يا له من اتحاد تشرف ب أ ن يقود طلاب ج ا م ع ة الخرطوم ولكن حق لهذا الاتحاد أ ن يقود طلاب ج ا م ع ة الخرطوم ل أ ن المسلمون في ا ل ج ا م ع ة تمزقوا و ل أ ن الكيانات ا ل إ س ل ا م ي ة والتيارات ا ل إ س ل ا م ي ة تقطعت وتشرذمت فكان السبيل موحدا أ ن يصل هؤلاء إ ل ى هذا الاتحاد ليعبثوا بقيم المجتمعات والله أ ن ا أ ع ل م أ ن رجل من جبال ا ل ن و ب ة أ م ي لم ي ق ر أ شيء ينكر ما أ ح د ث ه طلابهم الجامعيون في ج ا م ع ة الخرطوم الذين يتشدقون بشقاشق علوم و أ ل ف ا ظ أ ع ج م ي ة كلمات من ا ل إ ن ج ل ي ز ي يجيبوها يقولوا خلاص ذيل أ و ل ا د ن ا قاعدين ي ق ر و ا ل ل أ س ف الشديد سوداننا ما ضره إ ل ا المثقفون أ م ا ا ل أ م ي و ن و ا ل أ م ي ا ت والحبوبات و ا ل أ ج د ا د يرعون للدين حرمه ويحفظون ل ل إ س ل ا م قدره ويعرفون ل ل أ خ ل ا ق مساحه اما هؤلاء لا يعرفون شيء وقد ذكرت م ق و ل ة ب ل د ي ة في الوجدان الشعبي تقول القلم م ب ز ي البلم وهذا صحيح وهذا صحيح وما كل الجار ي في لوري في الجاري صحيح الجاري متعلم مكتوبة ما كل الجاري متعلم ما ترقى حافلة كل كل بوراء متعلم ل أ ن ه ما عرف الله أ ي علم بعد ذلك ما عرف دين الله اعتدى على حرمات الله وليس سرا إ ن م ا جهرا باسم الروابط وباسم ا ل ح ر ي ة أ ن ا والله مذهول مذهول أ م ا اصاب ديارنا و أ م ا حل ببلادنا وما وقع في جامعتنا ج ا م ع ة الخرطوم التي أ ر ا د و ه ا أ ن تكون على نهج غردون ف أ ر د ن ا أ ن تكون على نهج محمد صلى الله عليه وسلم أ ر ا د و ه ا م ر ي س ة وعرجي دغير ا ل ر ج ي ص ا ل ر ج ي ص ده يومين كل يوم حفلات والطلاب يصوتوا لهم ل أ ن ه دايرنا ل ح ف ل ا ت ما في أ ف ك ا ر م انت إ يا ر ا ج ت خ ي ل و ن ا ن ز ل عندهم ف ك ر و ب ت ك ل م عن أ ف ك ا ر لو س أ ل ت أ ي شيوعي قلت له اذكر ث ل ا ث ة من مبادئ ا ل ش ي و ع ي ة لا يعرف شيء عن ا ل ش ي و ع ي ة ا ل ش ي و ع ي ة عنده تحلل ف ر ص ة في ا ل ج ا م ع ة بنات سمحات وجايات من محلات م خ ت ل ف ة داروا يتونسوا يا اخي الزيجات في الجامعات بالتم ي بسندويشت بيرغر وغزازه ستيم تقول له خلاص عرصنا يقول ا ث ن ي ن من الطلاب ي ش ه د و ا هل د ه ا ل ع ذ و ل عبد شعرون ك د ه و لابسين سلسله د ه ا ل ع ذ و ل ح س ا دي العدول حتى قول العجز صحيح ك ذ ه د ه ا ل ع ذ و ل ما ج ي و لكم ا ث ن ي ن ع ذ و ل ي ش ه د و ا معقولين ك د ه يعني يكونوا لابسين ق ي ا ف ة لكن ا ث ن ي ن ت ف ر ق و ن تقول ذابت تقول ذا ولد مخنثين و مخنثات ياخذ يعقل ذا يعقل شوف ي عيني في الجامعات الولد ب ي ا خ ا ل دمه ا ر د و يديه يتاكلون هي ت ق ر م بعد ما ت ق ر م ويقرون الدار دمه قررت أ ق و ل لهم بديكم م ي ة جنيه عشان ت س ت ر و ا دار دمه ت ا ن ي ة عشان ما تتشاكلوا في ا ل دار دمه دي ياخي يا أ رشو ما هذا والله التعليم المختلط و بال و بال على مجتمعاتنا اليوم ياخي يا أ هل تعلم احسن ناس. ناس الاتحاد دي ن ا كاقولت لهم ا ل ر س و ل قال ما بيقتنعوا لكن اذا قلت لهم في أ م ر ي ك ا حصل بيقتنعوا في أ م ر ي ك ا أ و ل ما ت أ س س ت أ م ر ي ك ا منعت الخمور وحذرت و أ ن ف ق ت ا ل د و ل ة س ن ة الف و ث م ا ن م ا ئ تسعه وتسعين انفقت أ م ر ي ك ا س ت م ا ئ وخمسين مليار دولار ل م ح ا ر ب ة الخمور كتبت صفحات عدد الصفحات الكتبت عشره بليون ص ف ح ة ل م ح ا ر ب ة الخمور لكن سنة 1933 وجدت أ ن ذلك لم يزد الشعب ا ل أ م ر ي ك ي إ ل ا عنادا في طعاس الخمور وكانت قد قتلت 352 1933 واحد ترويجها وصادرت بيتبعفوا الخمور لكن في النهاية رضخت وأباحت الخمور عقار النهاية لما لم تجد للمحاربة تجد بد لكي لكن لم في رضخت 400 سنة و ا ل إ س ل ا م ما حارب الخمور بعشر بليون ص ف ح ة حارب الخمور ب آ ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب ا ل أ ن ص ا ب ا ل أ و ث ا ن جمع مع ا ل أ و ث ا ن و ا ل أ ز ل ا م و ا ل أ ز ل ا م ضرب الحصى وضرب الطيور رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إ ن م ا يريد الشيطان أ ن يوقع بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أ ن ت م منتهون آ ي ة و ا ح د ة منعت الخمر إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وامتنع ا ل ص ح ا ب ة ففي حديث أ ن س في الصحيحين قال دخل, دخل علينا رجل و أ ن ا أ س ق ي الفضيخ نوع من أ ن و ا ع الخمر الخمر م ا مشتقات وجد ا ل م خمرة ر ي ة و و, و, و, على, و, و على ذلك الفضيحه اسقيهم أ س ق ي أ ب ا ط ل ح ة و أ ب ا أ ي و ب فدخل عليهم رجل قال هل جاءكم الخبر قالوا وما الخبر قالوا ح ر م ة ا ل خ م ر ة قال فمن كان في, في فمه بعض ألفي خشب خمره لفظها وقال يا أ ن س ه ر ي ق القلال الخمر خاتلنا بالقلال حتى سارت الخمر في شوارع ا ل م د ي ن ة أ ن ه ا ر ا تجري ب آ ي ة بس شوفوا ا د ف ا م ما قال له متين ك د ه ياما نشوف ك د ه ياما نلاقي الرسول ن ش و ف ا ل ح ص ر شنو جيب لنا ا ل آ ي ة ما ح ا ف ظ ة إ ذ ن انت معناها ما ضابط ما تحرم ساكت يا زول ما قالوا كلام زي ذا قال الحمرا خ ر م و ولا جاب لنا ا ل آ ي ة ح ر م و ا اي ط و الف أ ل خشب بقه ر ف ض ا وجودين قال دا معرض للتراث بالله تراث السودان وجبال ا ل ن و ب ة ما في ه إ ل ا العرج و ا ل م ر ي س ة وين القيم ا ل ف ا ض ل ة وين ا ل م ر ؤ ة و ا ل ن ج د ة وين ا ل ن ف ي ر د ه مش تراث ا ل ن ف ي ر وين وين حب المساكين وين ا ل ش ه ا م ة و ا ل ف ر و س ي ة و ا ل ر ج و ل ة أ م أ ن هؤلاء لا يريدون ذلك وين هذه القيم والمعاني ا ل س ب ح ة ا ل م و ج و د ة جبال النوبة في أ خ ل ا ق ي ا ت ع ا ل ي ة ف ي ه قيم و ف ي ه مثل ف ي أ ناس عندهم أ ع ر ا ف م ت م ش ي ة مع الدين لكن أ ن ا أ ذ ك ر هؤلاء الطلاب أ ق و ل لهم قبل أ ن تكونوا من جبال ا ل ن و ب ة أ ن ت م مسلمون وهنا أطرح سؤالا جوهرية سؤالا إذا تعارضت أطرح ا ل ق و م ي ة مع ا ل إ س ل ا م ف أ ي ه م ا ي خ د م الله ما داير الخمره والتراث داير الخمره الله ما د ا ئ ر ا ل ز ر والتراث طلاب في ج ا م ع ة الخرطوم تابعين ل ل ج ب ه ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة الشيوعيين عملوا ا ل ز ر أ ط ب ه اطبه يروجوا ل ل ز ر وين ن س أ ب و حسبه وين ن س طه ب ع ش ر في ك ت ب فيه ده في كتب فيه كتب قالوا نعرضه كنوع من أ ن و الفلكلور ع ا الشعبي تراث شعبي هذه م ح ا ر ب ة للدين وهي ذات المنهج الذي أ ت ى به أ ت ى ت ر ك وذات المنهج الذي أ ت ى به القوميون العرب فلم يزيدوا الأمة إلا ب ل الامه ل ل تعالى ا س الا م وبالا ا ا ل ل ع ف ي ش ب ن ا ا ذ ي في ن هم ج م وأعلم أن فيهم ع ا أخيار ت أن و أ ن في الجامعات الفضلاء لا يعجبهم ذلك ولكنها حرب ا ل إ س ل ا م مع الضلال التي سوف تمتد إ ل ى أ ن ينزل الدجال ب قائدهم قائد هؤلاء آ خ ر ذلك الدجال والحرب م س ت م ر ة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر ا ل آ ي ة من ص و ر ة ا ل ب ق ر ة و ا ض ح ة ينبغي أ ن يلعب شبابنا وطلابنا في الجامعات دورا كبيرا و أ ه م ذلك نشر الوعي بين الطلاب وتجيشهم ضد هذه الممارسات و أ ه م من ذلك كله اجتماع كلمتهم و و ح د ة صفهم من أ ج ل الا يتجرا هؤلاء على دين الله تعالى وحتى لا يجدوا فينا سبيلا ولا م ك ن ة أ س أ ل الله تعالى التوفيق و ا ل س ل ا ة والعون والقبول إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه إ ن الخمر ة وتحريمها من أ ب ج د ي ا ت ا ل إ س ل ا م ولا أ ظ ن مسلما عاقلا يظن أ ن الخمر فيها حل لقد أ ت ى قوم من اليمن إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم وروى ذلك جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه قال ف س أ ل و ه عن المزر المزر فقال وما المزر قال ذره ندعها في إ ن ا ء حتى تشتد تشتد المزر ذ ر ة ذ ر ة ع ا د ي ة ب خ ط و ة ب ت ف ل و ه ا في ح ا ج ة بتشتد يا من تفور قال أ م س ك ر هي قالوا نعم قال حرام كل مسكر حرام وان إ ن ل ل ه و إ لله عهدا أ ن من شرب ا ل خ م ر ة أ ن يسقيه من ط ي ن ة الخبال قال وما ط ي ن ة الخبال يا رسول الله قال عرق أ ه ل النار أ و ع ص ا ر ة أ ه ل النار ا ل ع ص ا ر ة التي تخرج من القيح والصديد أ ج س ا م أ ه ل النار تتعرض إ ل ى النار فيسيل القيح والصديد والدم من هذه ا ل أ ج س ا د هذه يسقى منها من شرب الخمر في الدنيا وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إ خ و ا ن ن ا الناس د ي ا قد يكون عنده م م ش ك ل ة مع ا ل ح ك و م ة لكن ا ل ق ا ل الكلام د ه ما عمر البشير ولا المجلس الوطني ولا الاتحاد العام للطلاب السودانيين دا قالوا رسول الله هل أ ن الطلاب ديال عنده م ش ك ل ة مع الرسول قول عنده م ش ك ل ة مع ناس ا ل ح ك و م ة في دارفور في أ ي محل ممكن يكون عندك م ش ك ل ة مع ا ل ح ك و م ة هل عندك م ش ك ل ة مع ربنا إ ن ك م ش ك ل ة مع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب ودخل ا ل ج ن ة منعه الله خمر ا ل ج ن ة لو خش ا ل ج ن ة وشرب الخمر في الدنيا وماتب دوا ل ج ن ة ي د و اي حاجه ة لكي الخمر ما يدو في الصحيح ع ي ن وعند ابن ماجه صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير يقول صلى الله عليه وسلم من شرب ا ل خ م ر ة حتى سكر لم يتقبل الله منه ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن صباحا ومن مات ولم يتب دخل النار ومن تاب تاب الله عليه انتهى الحديث حديث عظيم ولكنه فقها لا يترك ا ل ص ل ا ة يصلي ل أ د ا ء الفرض ولكنه لا يجد عليها ولا حسنه يصليها من أ ج ل إ ب ر ا ء ا ل ذ م ة وليس من أ ج ل أ ج ر لم يتقبل الله منه ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن صباحا أ و تفسير الحديث شرب الخمر م ر ة في الميزان يعدل ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن صباحا زول أ ر ب ع ي ن يوم ب يصلي خ م س ة أ و كاد خ م س ة في أ ر ب ع ي ن ب م ئ ت ا ص ل ا ة شربه خ م ر ة م ر ة و ا ح د ة سيئات قدر اجر مئتي ن ص ل ا ة لما يخطون في الميزان بتنتهي منا معناه صليت لكن بدون معنى ل أ ن هذا الالف الذنب قد استغرق باثمه أ ج ر ى ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن صباحا وهذا لا يعني أ ن يترك ا ل ص ل ا ة يشرب الخمر ة يقول لحد ما أ ر ب ع ي ن صباح لا يصلي ولكنه لا يجد عليها أ ج ر ى و ت ب ر أ وتبرا ذمته ولا يعيدها فيما بعد هذا هو المعنى الخمر قال عنها ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث أ ن ه ا أ م الكبائر و أ م الخبائث سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أ م الخبائث وعند بعضهم تراث وعندها وسلم أ م الخبائث وعند بعضهم ح ض ا ر ة و ح ر ي ة ما ف ا ئ د ة الحكومات ما دور ا ل أ ن ظ م ة في ح م ا ي ة دين المجتمعات والذين إ ب مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور قال صلى الله عليه وسلم في الخمر لعن الله الخمر اول حاجه زاتها قبل ما زر البشر خمره في الشارع زرها بشر مافي دي ملعونه الخمر ملعونه زاتها في رغبتها لعن الله الخمر وشاربها وحاملها و ا ل م ح م و ل ة إ ل ي ه وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها كل هؤلاء والحديث في النساء وفي سنن أ ب ي داود و أ ي ض ا صححه ا ل أ ل ب ا ن ي و في صحيح الجامع الصغير لعن الله ا ل خ م ر ة وشاربها وحاملها والمحموله ة إلي ا ل ما بشالة ساكت شرف وصل بس وصلة ي ا ا ن ناس معلش ما في ج ا م لكن ل م ا ب ي و ا دير تتحدث لما ن ك ب و طريق الرساله ا ماشي ب ل خ ل ي ج ي ة ولا ب ا ل ه ن ط ر ي ج ي ب و ا ل ا ل خ م ر عديل أ ن ا جابوا ل ي ا ل خ م ت قبل ك د ه ر ث في ط ي ا ر ة من ط ي ا ر ا ت ا ل د و ل ل ا ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة جابوا لي الخمر وجابت الخمر لي لي م ن ه مضيفة ما راجل. جابت لي بيت يعني في راجل جابت ناس كم ماذا يشرب اشخاص البيت م م ك ن يشرب ل أ ن البيت يكون منتقنا انتقاء ما ساكت بعدين اربط شعرنا ح ا ج ة ف ا ك شعره أ ي ح ا ج ة وتقول ليك تسمح تشرب تشرب تقول ل ك يا أ خ ي ناس معلقين في ا ل ط ي ا ر ة بين السماء والوطه برضو س ك ر ا ن ي بين السماء والوطه يعني ممكن ت ن خ ذ ب لون ي ح ط ط ي ا ر ة دي موقع تتحرك تموت انت سكران تلقى الله أ ن ت سكران إ خ و ا ن الخمر حرام اسال ا ل أ ط ب ا ء في ناس تبكي بكلام و ص و م ه بيقتنعوا امشي ا ل أ ط ب ا ء قل لماذا تفعل الخمر في الكبد بوريك بوريك ا ل أ ض ر ا ر والمضاعفات يا أ خ ي ت ع ا ل ع ق ل ا ء في أ م ر ي ك ا ما بيشربوا خ م ر ة العلماء المختصين اللي قاعدين يالفوا وبيبتكروا ا ل حاجات الموبايلات ديه ما بيشربوا خ م ر ة لو كان ب ي ش ر ب خ م ر ة كم عمل الموبايل ا ل خ م ر ة في الغرب بيشربوها السفله وفي د ي ا ر ن ا ا ل س ف ل ة في بلادنا م ش ر و ا وسفله يا أ خ ي أ و ل م ت ج د و ا من ح ض ا ر ة الغرب إ ل ا ا ل م ر ي س ة و ا ل خ م ر ة و ا ل ع ر ق ي ذي ا ل ح ض ا ر ة د ي ح ض ا ر ة الغرب أ س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة الخمر ملعون كل من عاون فيها زول شالبس نقله بعربت ه نقله ساكت ش ا ل في الظهريه وماشرب و م ن ا خلقوا ماشرب ملعون إ ذ ا علم وكان يعلم أ ن ه ا خمر ونقلها وقص على ذلك كل المفردات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ن واجبنا في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة كبير وخطير أ و ل ا للعلماء والدعاه دور كبير لا يوجد مجال للجلوس والتقاعس لا بد من ا ل ح ر ك ة ا ل و ا س ع ة هؤلاء محسوبون علينا ينبغي أ ن نحرص على هدايتهم و أ ن نقدم لهم الدين و ا ل آ ب ا ء أ ن يحرصوا و أ ن يشددوا على أ ب ن ا ئ ه م يا أ خ ي الولد ما تخلي يطلع من البيت ساكت أ س أ ل ه جاي من وين ماشي وين عدوا مواعيد ما ي ج ن ي في الشارع ب ر ا لزمن طويل زمان انا م ا اعرف الناس الكبار د ي الفاتو عندهم أ خ ل ا ق ي ا ت وما غيروا جامعات ولا معاهد يقول لك بعد ا ل س ا ع ة عشره ما تجيني يقول الولد, الولد باع ع وكبير ولس مع ب ع د ا ل س ا ع ة ع ش ر ة ماجيني في بيتي ما ب ي ت ه ماجيني كويس وكان وكان وكان طلع بيعرف وبيسجدوا نحن ا ل ابا ماعندم ه أ ي د و ر أ ك ل و ا شراب بس فقط أ ك ل و ا شراب ماعندم ه أ ي د و ر والبنات أ ح ر ص و ا على بناتكم و أ ح ر ص و ا على أ ع ر ا ض ك م ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة م ر ح ل ة خ ط ي ر ة و أ ه م من ذلك ما زلت أ د ع و ولا أ ف ت ر من تكوين كيان و و ح د ة إ س ل ا م ي ة ع ر ي ض ة تحفظ مسمى ا ل إ س ل ا م لا غير بس اسم ا ل إ س ل ا م د ه بدون تفاصيله مسمى ا ل إ س ل ا م ما زلت أ د ع و و أ ن د ب و أ ح ث و أ ح ض و أ د ع و الناس ولا أ ف ت ر أ ي ه ا ا ل إ خ و ة تخيل الذين اجتمعوا هؤلاء البلمحز ب ا ل أ م ة الناس الوديعين البيرم ناس الاتحاد الديمقراطي البيرم ديل مع الاي ان ف وناس ا ل ج ب ه ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة عشان يقولوا رئيس الاتحاد من حزب الامه أ م ة رئيس ل يقول لك الطلاب ويجيب في دار الاتحاد والله ا ا حاجة عادية حرياته ويدبناه دار ت ح حصل د ده ويجيب في س أسأل خ كبير لأمتنا ل ل ا السلامة والعافية اللهم رد الجميع إ ل ي ك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم, اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها أ ه ل طاعتك ويذل فيها أ ه ل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها كتابك العزيز يا رب العالمين اللهم قيض لنا حكام مسلمين مؤمنين ينقادون إ ل ي ك ويقودوننا إ ل ي ك يا رب العالمين اللهم احفظ شرعك واحفظ دينك واحفظ شبابنا وبناتنا ونسائنا و أ ع ر ا ض ن ا واعراض المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم صنا من المفاسد ومن ا ل أ ر ج ا س و ا ل أ ن ج ا س و ا ل آ ث ا م والفواحش والزنا والخمر والموبقات والمحرمات يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم واقم ا ل ص ل ا ة